بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى Welkom bij afgelopen nummer en de de afgelopen jaren, de يبقى أه... تخطو في اسم المفعول عفوستق نمو 60 ينفضاق تخطو في عفوستق 61 إن شاء الله المستثنى المستثنى رأينا في الأسبوع الماضي أن اسم المفعول اسم مصوغ للدلالة على ما وقع عليه فعل الفاعل وهو من الثلاثي على وزن الفعول ومن غير الفعل الثلاثي على وزن اسم الفاعل مع فتح ما قبل الاخر وعليكم السلام وحمد الله وبركاته dat was dus ism al-mafa'ul. Je verkrijgt dus ism al door uh, de gedaante van mafa'ul te maken, dat wel van al-fi'al al-thulafi. En van al-fi'al gair dus meer dan drie letters, dan krijgt hij de gedaante van Ismail Fa'il. Het enige verschil is dat de een na laatste letter Mansub of een wordt in plaats van Maxou. Tijdens een aandoen de oefeningen die gerelateerd zijn aan het onderwerp van de We de De عين كل اسم مفعول في العباره الاتيه وبين ما كان فعله ثلاثيا وما كان فعله غير ثلاثي اذا عندنا هنا نص نستخرج منه اسماء المفاعيل اسم المفعول ثم نبين ان كان فعله ثلاثيا أو غير ذلك غير ثلاثي طيب سأقرأ النص على كل إنسان أن يكون له في منزله مكان معد لاستقبال الزائرين وليس واجبا ان يكون هذا المكان مفروشا بفاخر الرياش وانما يكفي ان يكون نظيفا مقبولا مرطبا حسن التنسيق ويحسن ان يكون مزينا بشيء من التحف الممتازه إن كان ذلك مستطاعا وأن تكون جدرانه مزدانة بالصور الفنية المستملحة التي يدل اختيارها على فكرة صافية وذوق سليم Zoals de gewoonte, dan zullen we eerst even kijken naar wat de vertaling is van deze tekst. En daarna gaan we in de antwoord geven op de vraag. Wat bedoelt hier? Wat zegt hier de schrijver? Dus alle mensen moeten een plek in hun huis hebben die voorbereid is voor het ontvangen van gasten. Dat wil zeggen, en het is niet verplicht, lees ze, het is niet verplicht dat deze plek. Gemobileerd is met het beste meubilair naam waarinem je kvi en je en je Dus het is juist. Voldoende dat die plek schoon Dat is nadief dus. Markpoelen acceptabel. Morat opgeruimd. Hasen het ten en goed geordend is. Hasen het ten goed geordend is. Uh, Hasen ten ziek, ik denk dat hij hier bedoelt dat die uh, dingen bij elkaar passen. Dus dat er spullen zijn die bij elkaar passen of kleuren die bij elkaar passen en dergelijke. Want nassak betekent coördineren. Coördinatie. We hebben een manier om te een manier om te gaan en je het is goed wanneer het ook gedecoreerd is met iets van de goede kunstwerken. Wanneer dat mogelijk is. Heel Naam. Naam. Ja, goed. وأن تكون جدرانه مزدانة بالصور الفنية المستملحة وأن تكون جدرانه مزدانة بالصور الفنية المستملحة تقفل En dat de muren versierd zijn met afbeeldingen van de interessante kunst. De suwa al-faniyati, al-mustamlaha. Al-mustamlaha wil zeggen dat iedereen, of dat het over het algemeen, goed bevonden wordt. Ja. Of interessant gevonden of over het algemeen. die, je die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, op de zuivere gedachten, op een zuivere gedachte, en goede smaak. Naam. Wadawqin salim. En een ook zuivere uh, smaak. Heel ja, goed. Ismahooli. Ja, ik hoor. Masha'Allah. Waalaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, laat is. طيب الآن نجيب على السؤال نستخرج أسماء المفاعيل طيب الاسم الأول على كل إنسان أن يكون له منزله أن يكون له في منزله مكان معد لاستقبال الزائرين يست اسم فعل معد فعله غير ثلاثي احسنت معد فعله غير ثلاثي يعني ليس على وزن نفعول نفعول يكون فعله ثلاثي والا فهو غير ثلاثي احسنت افقنا وليس واجبا ان يكون هذا المكان مفروشا بفاخر الرياش مفروش احسنت وفعله ثلاثي وفعله ثلاثي نخوت فخذا وانما يكفي ان يكون نظيفا مقبولا احسنت مقبول فعله ثلاثي مرتباً حسن التنسيق مرتب أحسنت فعل غير فعله غير ثلاثي نعم حسن التنسيق ويحسن أن يكون مزيناً بشيء من التحف المنتازة المخت... مزيّن فعله غير ثلاثي كذلك نعم إن كان ذلك مستطاع وأن تكون جدرانه مستطاع فعله كذلك غير ثلاثي استطاع يستطيع نعم وأن يكون أو تكون جدرانه مزدانة بالصور الفنية نعم مزدانة فعله غير ثلاثي كذلك. بالصور الفنية المستملحة التي يدل اختيارها على فكرة صافية وذوق سليم المستملحة نعم مستملح فعله كذلك غير ثلافي الفعل التي يدل اختيارها على فكرة صافية وذوق سليم نعم طيب الآن نمضي إلى التمرين الثاني أتمم الجمل الآتية بوضع اسم أو اسم مفعول في المكان الخالي وبين موقعه من الاعراب. إذن نطمن الجمله بوضع اسم مفعول في المكان الخالي ثم نبين موقعه من الآراب ما زال القمر الجمله الأولى ما زال القمر ما زال القمر مبصرا ما زال القمر مبصر طيب ما مبصر هل هو اسم مفعول وما فعله ما فعله يعني هل هو كفافي رباعي وما هو الفعل؟ نعم هو اسمه فور. ما هو الفعل منه؟ يبصر وفعله أبصره. أبصره يبصره أحسنت. غير ثلاثي وفعل رباعي يختن ان الناس ابصروا القمر ف يعني وقع عليه فعل الابصار يخت وطيب وما موقعه من الاعراب خبر ما زال منصوب بالفتحه الظاهره على اخره احسنت طيب نمضي الآن إلى الجملة الرابعة كأن الستار كأن الستار كأن الستار ممزق يأخذ كأن السطار ممزق فمعنى آآ لا ليس آآ ما معنى هذه الكلام ما يعني هذا الكلام لا السطار مذكر السطار مذكر إذن فهو ممزق ما معنى هذه هذه الجملة لا ممزق مزق يمزق فعل رباعي فعل رباعي بتلايك اصوف تخور دين خشخير تباص نعم اخد اذا ممزق اه عفوا اكسي متمزق انت تعط هتموت ممزق دين اذا كأن السيطات ممزق طيب ما يعني ما إعراب ممزقنا خبر كان مرفوع بالضمه ظاره على اخره اش الزغت تمزقه ضم ا اذ زلف زلف يشقعه اش زعما ممزقه متعدي متعدي طيب نمضي الى الجمله الخامسه دعاء المظلوم دعاء المظلوم دعاء المظلوم مستجاب احسنت تشت سميك بيدفان Degene aan wie onrecht is gedaan Die wordt verhoord Toeemma, ik بالضمة الظاهرة على آخره أحسنت ضيخا ذهبت إلى الباب فوجدته مفتوح ماذا نقول؟ ذهبت إلى الباب فوجدته مفتوح. أنت تدخل؟ مفتوح حسنت إذن ذهبت إلى الباب فوجدته مفتوح مفعول به. فأخذت. طيب نتوضّص. Vraag in hand, Over vraag zes, Jumla Wat is al bask? Al bask, dat is spugen. Spugen. Basoka, خارج نونا وبخاف زين. وعليكم السلام الله. اجعل كل اسم مفعول فيما يأتي مفعولا ثانية لفعل من أفعال الرجحان واستوفي جميع هذه الأفعال. طيب يبقى هنا اسم مفعول een aantal daarvan en je moet ze in zin maken جعلت الخروف مذبوحة نعم احسن جعلت الخروف مذبوحة لاتكن جعل من افعال التي من الافعال التي تفيد الشك مع الميل الى الرجحان طيب مفتوحة تفيدة مفتوح ضمنت الباب مفتوح يخط ضمنت كذلك من, أفعال التي من الأفعال التي من التي تفيد الشك مع الرجحان. Ehm, goed, mazlum of mazlum laten we die laten, laten we gaan. naar... muttig. Wil je derde woord? Muttig. Aangetuigamele muttig. Ah, goed, aangetuigamele. العاملة متعبة. يا كذلك عدة من الأفعال من الأفعال التي تفيد الشكّة عاملة روجها. طيب نيجي منوخ أخ... تذين موثق موثق حسبت الطالبة موثقة يا حسبت الطالبة موثقة سيم بورتو قلت رأيت الرجل متعب رأيت الرجل متعب رأى كما ذكر هنا المؤلف رأى وعلم ووجد إلى خئله هي من الأفعال التي تفيد اليقين من الأفعال التي تفيد اليقين إذن تقول رأيت الرجل متعبا متعبا منصوب طيب حسبت الطالبة موفقة أخذت و مستضعف زعمت الجيش مستضعفا نعم زعمت الجيش مستضعفا كذلك زعنا من الافعال التي تفيد تتشكل مع ميمي الى رجع طيب نصرخين يقول السؤال اجعل كل اسم من الاسماء الاتيه اسما لإن او احدى اخواتها واجعل الخبر اسم مفعول ملائم dus we hebben een aantal woorden hier. Asma, die moeten in een zin gemaakt worden. Zodat het is een Inna zijn of een van de zusjes van Inna. En een Gabarda van Inna. Die moet dan is een Mufroel. Wat in de zin past. Tayyib Al-Kadib. al In el karibe melum. Dus voorwaar, het vertellen van leugens, het liegen, is niet goed. La me dat is verwijten. Het is verweten. Het wordt verweten. طيب الرجل الرجل إن الرجل قوي قوي نيت قوي سخين اسم مفعول ذا يمكننا اسم مفعول هذا عندما تقول uh, Rajul moet ism inna zijn, dat het klopt hier, maar uh, dan is er een gebaar van inna moet dan uh, een sifa zijn, dat klopt inna, of uh, in ieder geval een, een beschrijving van, van de ism hier, maar het moet wel ism voel zijn, ism mevrool moet het zijn volgens de dus leider Rajulu afon. Leider Rajula mustabafon. Leider Rajula mustabafon. Nou mustabaf is inderdaad kiezen de volgende. Taiyip attilnee deen. Attilnee deen. ان ليت يصرني ان التلميذين متوفقان متوفقان متوفقان شركه خوت متوفقان, متوفقان. Metoﬀica. Ja, metoﬀico. Hmm. Um, Wat is het werkwoord? Wat is het vial? Waaruit deze is een mevrouw komt? Dit moet weg, inderdaad. Dan is het dus, ja sorry, en het til mij de heel goed. Weef, je Dus weef, allahu kan, Dus het verhaal is dus hier niet genoemd. Ja sorry, en het til mij heel goed. طيب القلم القلم إن القلم مكسور المقسور على وزن مفعول المقسور المقسور المقسور المقسور المقسور المقسور المقسور المقسور المقسور الدواه الدوات الدواه لعل الدوات مفتوحه ان الدوات مفارغه Vaarig is ism faal, alleen ism Maar is wel ism Dus de tweede zin is wel goed, maar het is geen antwoord op de vraag. Dus laallandawata maftuhatun inderdaad. أترس أبحاث الفير يقول السؤال ضع كل اسم من الأسماء الآتية الآتية في جملة مفيدة وصفه باسم باسم المفعول ملائم باسم المفعول dus hier hebben we een aantal woorden, SMR. En die moet je dus in goede zinnen maken, zodanig dat ze men goed zijn. En een naad is een mevrouw. tariq. Laten we beginnen met tariq. Raait to tariekan Tariqan <mughulaqa> Ja Goed. Eh, Tariq wordt meestal, dat kan allebei, dus uh, mof, uh, en in Maar het beter is volgens mij mu'annaf te laten maken, te laten worden. Dus raaitu, tariqan moghulaka. En hetzelfde geldt voor as-sabil. Dat betekent ook weg. As-sabil. Nou, Tayyip. We gaan nu naar de volgende. imra'a uh, imra'a ah. imra ah. De preker. De spreker. Bedoelt u. الاسم هل تود الاسم؟ اسمي ابو ياسر. ابو ياسر. طيب امرأة نضعها في جملة مفيدة بحيث تكون منعوته. والنعت أو الصفة تكون اسم مفعول مناسب. نعم. يعني على وزن مفعول إذا كان الفعل ثلاثيا وعلى وزن اسم الفاعل مع كسر ما قبل الأخير إن كان غير ذلك مررت بامرأه مكرمه مررت بامرأه مكرمه يا اخو اوف مكرمه تتكنوك اكرم اف كرمه دوس مررت بامرأه مكرمه أوف مكرمة. طيب أم. التفاحات التفاحات. كالتو التفاحات المنبوجة الم... يعني من فعل مضج مضجة. مضجة فهو منبوج لسي البرنسبة كانت فعل معام مفعول allein kenne نضج dat اسم een لازم ليس فعل een een een een een een een een een een Vandaar. Dus je moet iets gebeuren, een handeling, op die appels. En dan hoeven we dus hier niet de dader of de faal te noemen. Mondoja. Wat is dan De fiaal ambadja? Andaja Dat zou kunnen. Naam nou, andaja Dus je hebt wat producten erbij gedaan of wat dan ook, dat het dat je het rijp hebt gemaakt. In dat geval dan kan het wel, maar nou. je. Uh. الشجرتان الشجرتان Schajaratani Nabatani Muthmiratani Muthmaratan Muthmara Asmara Kalki zegt Asmara Asmara Asmara die schajara Asmara die betekent dat dus de de boom vruchten geeft, dus de boom zelf geeft uh, geeft dus de vruchten. En de bedoeling is, dus dat als zelf, ja precies, dus als de handeling op de Sajaratijn wordt verricht, wat je dan moet krijgen als is een magoor. وعليكم السلام ورحمة الله en de handeling kan op uh, de bomen verrecht worden TESELLAQA is klimmen naar hen تسلق ايس رايت الشجرتان الشجرتان رايت الشجرتان الشجرتين نعم رأيت الشجرتين نضم المتسلقتين نعم المتسلقتين أحسنتم رأيت الشجرتين المتسلقتين نعم طيب آه. كلام مطبط مع كلام خان het dus Wat kun je doen met de kalem? Je kan het bijvoorbeeld horen. Je kan het begrijpen. Heve kalemun moestana. Wat kan. Dus is doe kalem. Iden fa moestana. Heel so, goed. En als je alleen maar Senja gebruikt, dan zeg je eigenlijk alleen Mesmo bijvoorbeeld. Masmo of moestem, dat kan ook. De Jip de laatste in deze opgave. Al-Ahmal. Al-Ahmal. De daden. al la, Al-Amal, dat zijn de daden. Al-Amal zijn werknemers. Dus onderscheid maken tussen Al-Amal, meervoud van Amil, en Amel, amal meervoud van Amel. لسلسة عمال البسطة نصنضات أكل العمال المتعبون طعامهم نصعد في الخطسة أكل العمال المتعبون طعامهم طيب نوع الأعمال الأعمال ضدعب بط لعل الأعمال الصالحة مقبولهم المعر ماذا يفعل اسم المفعول المتنعت المتنعت زين المتنعت المتنعت زين المتنعت المتنعت المتنعت المتنعت المتنعت Laalal Ahmed al-Makbouletu, Abbon al-Makbouletu, Saliha tonni. Heel goed. Laalal Ahmed al-Makbouletu, Saliha tonni. Dus misschien zijn de goede of de geaccepteerde daden oprechte daden. We gaan nu als er geen vragen zijn naar opgave 6. يقول سؤاله صوغ من كل فعل من الافعال الاتيه اسم مفعول واستعمله Dus hier hebben we een aantal werkwoorden. Daaruit moet je اسم مفعول halen en in een جمله مفيده زيت احترمان الغطس اسم المفعول طنوت احترمان المعلم محترم احسنت اذا احترم محترم المعلم محترم هؤلاء طيب كتبه الرسالة مكتوبة بالقلم احسنت مكتوبة كتب مكتوب منع عطبه اتذكرت منع مين الإسراف ممنوع اذا اسم المفعول منع ممنوع الاسراف ممنوع استخرج Ik wil wel doen, moestagradjoen in een beet. Hmm. Isagradja wordt meestal gebruikt in de zin van dat je gaat zoeken je zoekt ergens uh, waar heel veel dingen zitten, en je haalt iets eruit. Uit een mengsel of uit een bepaalde hoeveelheid haal je iets eruit. Dus eruit halen. Dat is een staghraj. is ik bijvoorbeeld al-umailu. Uh, الذهب من الجبل. ثبنا. عادت من البير. خالد. أو الثبنا مستخرج من الثلاجة. لا أعرف. لا kan zeggen. Het is meestal na enige moeite, na enige inspanning. En je kan het ook bijvoorbeeld uit een uit een uit een tekst als je zegt bijvoorbeeld is takhrijj minan nas eh uh, en FHIL, Staggerijl al nas dan ga je zoeken naar de werkwoorden en die haal je uit de tekst. Of je haalt een oordeel uit een hadith of uit een aya of uit een verzameling van hadiths en eieren. نعم. طيب الحكم مستخرج من الايه نعم طيب امم ساعد فيك بارك الله ساعد ساعد أبتى كنت هيلب ساعد الرجل أخاه إذا فالأخ مساعد أحسن الأخ مساعد أخت طيب نمضي الآن إلى التمرين السابع أذكر الأفعال الماضيه والمضارعة لكل اسم لكل اسم مفعول في ما يأتي إذا عندنا هنا أسماء مفعيل ثم ننظر ونذكر الأفعال الماضية والمضارعة منها. طيب محسود ما هو الفعل الماضي والفعل المضارع؟ حسد يحسد. مكشوف. كشف يكشف ياخذ مباح لا ليس باح مباح كاك اتس نيت مفاول دوس اتس نيت مباح وحسنت اباحه والفعل المضارع اباحه فعل رباعي مثل اكرم يبيح هو أباحة يبيح يوبي محرم محرم أباحة هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو مستقبح, مستقبح. استقبح يستقبح ممهد مهد يمهد مجهول مجهول تريست مجهول نيمة على وزن مفعول مجول طيب لا تريست مستحب نيمة مستحب إذا استحب يستحب لا مستحب يستحب يستحب انضم مجهول جاهل يجهل جاهل يجهل فهو مجهول الخط طيب مفهوم مفهوم فاهم يفهم فهو مفهوم الخط اصلاتست مستسهل مستسهل يستسهل يستسهل فهو مستسهل ايوه طيب نو نخاف اقتل اقتل اقتل اقتل اقتل اقتل اقتل اقتل اقتل اقتل اقتل اقتل اقتل اقتل اقتل اقتل اقتل فعله ثلاثي. تسمع كنزين؟ نت. اسم مفعول ضرفا الفعل ثلاثي. قب دجاجته مذبوحة ياخد. طيب جمل في كل منها اسم مفعول فعله غير ثلاثي الآن. غير ثلاثي. الولد مخرج يا دس. الولد مخرج. طيب جملة اسمية. المبتدع في كل في المبتدع فيها اسم موصول لجماعة الذكور. وخبره اسم مفعول. دس. جملة اسمية. المبتدع اسم موصول. من جماعة الذكور والخبر اسم مفعول الذين يقيمون الصلاة موثقون طيب جملة اسمية الخبر فيها مثنى مؤنث موصوف باسم مفعول خبر نعم أخت محمد بنتان مسعدتان إذن عندنا الخبر في كل منها مثنى يعني الخبر يكون مثنى مؤنث هنا الخبر بنتان ليس كذلك بنتان وهذا الخبر موصوف يعني منعوت والنعط اسم مفعول مسعد ما هو الفعل من مسعد؟ السعادة. نعم السعادة. اذا فهو مسعدتان ضد <تصفيق> كام. عفوا. طيب السلام عليكم ابن كفير. آم. نعم. اذا اخت محمد بنتان مسعدتان صحيح نعم السعد يسعد فهو مسعد اسم مفعول والاسم الفاعل مسعد ياخد. طيب تطفو زوجتي اللاتز فراخ داي ديت عاشرك zijn er vragen over wat we gehad hebben? Dan gaan we eventjes stoppen ongeveer 5 minuten of zoiets en dan gaan we verder met het volgende hoofdstuk inshallah ta'ala waaraakallahu feekom assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh